على التوسل والرسيل عندما مكان نبدأ بالفصل اللي دخل فيه شيخ الإسلام يقول لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته وهذا نوع التوسل سنأتي إن شاء الله على تفصيل أنواع التوسل لأن التوسل الأصيل التواصل بالرب الجليل بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى نعم بل التوسل بأفعاله وهنا الأمر المتفق عليه التوسل بالإيمان به وبطاعته ثاني دعائه وشفاعته يعني التوسل بدعائه كما قيل العباس قم يا عباس فادعوا فتوسلوا واستمطروا واستسقوا بدعائه وهذا أيضا نافع أن يتوسل به من دعا له وشفاع فيه باتفاق المسلمين إذن هنا التوسل في جانبين التوسل الصحيح يعني توصل بالأشخاص التوصل بالأش... بالأشخاص وهذا تحرير رائع من شخص اللسلام جميع التوصل بالزواء التوصل بالأشخاص له نوعان إذا كان رسولا فالتوصل بالإيمان به ومتابعته والتوصل بدعائه وشفاعته التوصل بدعائه وشفاعته ومن أنكر التوسل به بأحد هذين معنين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تابه إلا قتل مرتد لأنه يخالف صريح القرآن وصريح السنة ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاطرار من دين الإسلام والخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعمة أما دعائه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لأن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرف بذلك فإن أصر على ذلك على إنكاره فهو مرتد أما دعائه وشفاعته في الدنيا فلا ينكره أحد من أهل القبلة أما شفاعة يوم القيامة فما ذهب أهل السنة كما قلنا أنه جعلها على صورتين شفاعة الأشخاص والزوات على صورتين الأولى إن كان نبيا رسولا فبالإيمان به والثانية بدعاء وشفاعة ما شفاعة يوم القيامة فما ذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتبعون ولهم بإحسان وسائر عامة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون دون أهل الشرك ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنفذ شفاعته من النار لم تنقذه شفاعته من النار نعوذ بالله نعوذ بالله ولأن الله نفع الشفاعة عن الكافرين وقال عنهم حينما صفهم فما لنا من شفعين ولا صديق حميم وإنما ينجيه من النار التوحيد والإمام به ولهذا كان أبو طالب غيره يحبونه ولم يقر بالتوحيد الذي جاء به فلم تنفعهم الشفاعة ولم يخرجوا من النار خفف عن أبو طالب خاصة ولا تنتقل غيره ولذلك في صحيح البخاري عن أبي رواة رضي الله عن أرضا قال قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي نعم نعم والصلاة والسلام من أعظم ما كونت وسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة لأمتي قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فالشرط الأصيل لنا، لنوال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وفي السنان عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا قال ومن لقي الله لا يشرك به فهو في شفاعته إذا أسعد الناس بشفاعة الله وسلم هو من كان موحدا خالصا لله جل في لا يشوفه شرك ولأن هذا المرضي لله لا تشعر وهذا الأصل هو التوحيد أصل الدين الذي لا يقوى الله من الأولين والأخلين دينا غيره وبه أرسل الله الرسول أنزل الكتب واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إنهم يجحدون إنهم يجحدون قالوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله ولتنبوا بالطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فما من نبي بعثه الله جل في علاء إلا وقال لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن أحمد في المسند أحمد عن, عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أن عن النبي قال وعست بالسج يا يدي حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فو منهم فالشفاعة لا ينالها أهل الشرك بحال من الأحوال والمشركون من قريش وغيرهم الذين أغبى القرآن بشركهم واستحل النبي دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وأوجب لهم النار كانوا مقررين بأن الله الذي خلق والذي رزق الربوبي يعني جمالي في الربوبي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون من الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 وبين الشيخ شيخ الإسلام أن مشكين الذين جعلوا الله شريكا ما جعلوه في ربوبية في الخلق والرزق والإعطاء بل جعلوه في الهي صرف له العبادة ولا يكون مستقلا أيضا بل صرفوا له العبادة ريشفع لهم عند الله أخبياء ولذلك قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاء عند الله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 فقال تعالى ضرب لكم ما سأل من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كأخفاتكم أنفسكم كذلك أن الآيات لقوم يعقلون يعني أنتم لا ترتدون بالشراكة فكيف تدعلون الشرك لله لله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله مالهم فأقموا جاكر الديني حنيفا فطره الله التي فترة الناس عليها لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون فانظروا في المسأل هل لكم من مملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يعني يخاف أحدكم مملوكه أن يشاركه رزقه كما يخاف بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه مملوكه شريكه فكيف ترتضونه لأنفسكم وهذا كما يقولون يعني أشرقتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفُو أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبِ أَنَّ لَهُ الْحُسْنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُ النار وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ وَإِذَا الشَّرُّ أَحَادُونٍ بِالْأَنْسِ ضَلَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدٌّ وَهُمْ قَدِيمٌ يَتَغَارُ مِنَ الْقَوْمِ مَا لذلك قسم المشركين بالشرك أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم وأخذ يفصل وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم ما استطيع تكامل عند الأمر سمحون والحمد لله دي أقوم لنا الدرس وقضى لنا ما فات إجمالا نقول أن التوسل بالزواتي على سورتيني على صور ثلاثه طبعا على صور ثلاثة صوره ثاني متفق عليهما وصوره مختلفة فيها الصورتان متفق عليهما من كان نبيا رسولا يتوسل بالايمان به وان كان صالحا او نبيا يتوسل بدعائه هذا هو التوسل بالزوات والصنف في المختلف فيه وأن يتوسل بجاهه ومكانته فهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله رب يرضى عنكم وإحسن إليكم الحمد لله قد من الله علينا بقضاء مفات فلله الحمد والمن استميحكم عذرا استأذنوا الآن ولا الله يقوينا على درس العصر إن شاء الله جزاكم الله خيرا اللهم ربنا رب العالمين الحمد لله لا اله استغفرك هناك هناك دقه الاميه حول اعتذر الشيخ الحويني هو نفسه البزونه يقول لنا الشيخ تراجع عقيدتي المذابه طيب نشوف ان شاء الله نشوف مساء تراجع الشيخ الحويني حاضر أشوف هذه المسألة وعمل إن شاء الله إن شاء الله أبشر خير اللهم امين اللهم امين استاذنكم الله يجزيكم عنا خير الجزاء وحسن الله إليكم